اعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه اشددا وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا الذين يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة مَثَلُهُمْ فِي الْأَنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِ الْمُكْفَرِينَ وَعَدَ اللَّهُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا مغفرة وأجرا عظيما